حب الشهرة مظنة الانحراف ورقية الشذوذ عن الجماعة وسلم الإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي إضافة إلى اقتفاء غرائب الأمور وعدم الأخل بالنصح والرجوع إلى الحق الشهرة سير بال الهواء وغير بال حب المخالفة من اشتهر تعرض للفتنة ومن تعرض للفتنة فسينال عجرها وبجرها حب الشهرة مرض عضال يورث الانانيه وحب الذات والاعجاب القاضي على معرفه عيوب النفس نرى الشخص قد علا وحلق في جو الشهرة وجاز فيها مسارح النظر ثم انحدر بعد هذا وتدهور وعفى رسمه فصار اثرا بعد عين وخبرا بعد ذات وقد يساق المرء مش رائبا الى اقتطاف ثمار الثناء والشهرة وتخليد الذكر فاذا اخذ ما اخذه لم يكد يخطو خطوه من خطوات سيره المشوش حتى تتعثر اقدامه ويروح الى عطنه الاولى به وهو خمول ذكره لان طالب الشهرة اسير لخوف لا ينقطع واشفاق لا يهدأ قلق متلفت تقيص صيد صائد أو غول غائل وربما مات في طلب الشهرة ولم ينل شيئا منها يقربه الى الله جل وعلا